أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم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 هي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأوشيناهم فهم لا يبصرون.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 حي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شيء أحسنناه في إمام مبين وطلب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مسلٌ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 شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إننا إليكم لمسلون وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إننا تطيعنا بكم لا إله مطل تahu لا نوجومنكم ولا يمسنكم من عذاب أليم قالوا طائكم معكم أئذكروا ثم بالألم ثم قوم مسرفون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 إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنسلنا على قومه من بعدي السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حصرة على العباد ما يأتيهم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 زمنه وما عملته أيدهم أ فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تبت الأرض ومن أَفُوسهم وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد دعناه مناسيا حتى عادك كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح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 أنقع من لو يشاء الله أقعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينفعون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون هم وأزواجهم في ظلالن على الأراك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم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 وَأَنِّي عَبْدُ لُنِّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلْ لَمِنْكُمْ جِبِّ اللَّهِ كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُ تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْرُونَ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 الصراط فأن لا يبصرون ولو نشأوا لما سخنهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيّا ولا يرجعون ومن أمره نكّسه في الخلق أ يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا دكر وقرآن مبين ليظهر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أو لم يروا أن خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها وقوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا منهم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 لا خلقناه من طفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مسلو ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذين أنشها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقلون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم